قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي يروسى وعيسى والنذيون من ربهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي وَالَّذِينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالَّذِينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدًا